ماذا عن عيد الفطر وعيد الأضحى؟ عيد الفطر يأتي في اليوم التالي لآخر يوم في شهر رمضان وماذا تفعلون في عيد الفطر؟ يحتفل المسلمون بانتهاء صيام شهر رمضان وتب... وتتبادل العائلات الزيارات ويتلقى الأطفال الهدايا كم يوم يستمر عيد الفطر؟ عيد الفطر ثلاثة أيام ولذلك تكون هناك فرصة جيدة للسفر والاستمتاع بالعطلة ماذا عن عيد الأضحى؟ بعد بداية عيد الفطر بسبعين يوما يأتي عيد الأضحى وهو أربعة أيام وماذا تفعلون فيه؟ يذهب البعض للحج في مكة أو تزور العائلات بعضها أيضا للاحتفال بالعيد أنا متأكد أن الجميع يتطلع لهذه الاحتفالات بالطبع فلكل واحد ذكريات جميلة فيها عيد الفطر عيد الأضحى آخر يتبع يحتفل احتفال احتفالات نهاية اتمام استكمال يتبادل عائلة عائلات طفل أطفال يتسلم يتلقى هدية هدايا يسافر يستمتع ب، بداية نهاية الحج مناسبة مناسبات يتطلع إلى ذكريات